هتعمل إيه بس يا ياسمين ما انا لو اتصلت بيه واجلت المعد ممكن يتخنق مني وما يردش عليا تاني صاح 11 ونص ده زمانه قرب يوصل التجمع الخامس مفيش غير حل واحد بس رب بيكون وصل الفيلا هو انت ما بتعرفش تسوق لما تعلي الكاسد كده عايزين يوس يا سليمان اقولي يا عم عمر لما تيجي تسوق بجد انسى موضوع الكاسد ده خالص اه عشان تعرف تركز ماشي وبعدين بقى خلي ايدك الاتنين على الدريكسيون بلاش انتاكا انا عايزك بقى تعلمني الخمسات خمسات؟ هي وصلت كمان للخمسات يا يحفين هرد على الموبايل <تصفيق> الو مين معايا؟ انا ياسمي يا سليمان ايه في ايمالك؟ هو حضرتك بتتكلم منين؟ اصلي فريدة عربية اتواعطلت ورايح اجيبها ما قولت ليش ليه ما انا قاعد فاضي ما انت كنت بتوصل بابا هي العربية فيها ايه بالظبط بلا شرقي بقى انا عايزة من الخدمة السلمين انت تؤمور يا باش مهندسة اعرف الموقع بتاعنا اللي في التجمع الخامس ايه اللي عارفه ده انا الشوفيري الخاص بتاع المهندس حازم الحريري يعني اعرف كل صغيرة وكبيرة ومتوسطة منقصر بقى انت هتروح دلوقتي على طول في واحد جايب لي تاخدها منه امم والواحد ده اسمه ايه ويلابس ايه وهعرفه ازاي وهيعرفني ازاي انا معرفش حاجة عنه غير انه ماسك الشنطه بتاعتي الشنطه المارون عرفها والمارون دي بابزيمه ولا بنمر لونها بني بني يا سليمان واكيد هيسأل عليا يلا بقى هروح دلوقتي حاضر اسمع خلي الشنطه معك لحد ما اجي لك ومش عايزه مخلوق يعرف الموضوع ده فاهم ولا مش فاهم سرك كبير يا بشمهندسه ده كلام برضو يا ترى الشنطه دي فيها ايه انزل يا عمر انزل فيها اصلا انا رايح الموقع اجيب الشنطة بتاعت المهندسة ياسمين والمفروض ان الموضوع ده سري بيني وبينها مش عارف ليه سري يعني انا مش فاهم بالظبط هي بتقول لي سري ليه المهم انزل دلوقتي انزل انا هاجي معاك يا عم مش هينفع روح اخسل وشك الاول يلا خمس دقايق ويكون جاي يا ده من غير مجزعة ان سكويد جالس انا هايزة البس عشان هيوح النقا مع اليمان بس الست هانم مستنياك في المصنع انا هطلع مهندس زي باب مش هطلع مصنع زي مام ياخو يطلع من الابتدائية الاول وبعدين الشرب يلا يا فاطمة مش فضيل حاضر بس أقف هنا بقى يا سلام ده ما كانش عالي قوي ده احنا لو بنسلم شنطه مخدرات مش هنتقابل في الصحراوي هقول لك ايه هقول لك ايه ما انت معذور أصلك خريج التجارة لكن لو كنت خريج هندسة زي أنا وياسمين كنت حتفهم مين مهندسين المفروض يتقابلوا فين يعني في مكتب تسكندرية أكيد هيتقابلوا في الموقع طيب أنا عايزل في تنصر حضرتك أن الصحراء اللي قدامها دي كلها مواقع فين الموقع اللي هنقابلها فيه برافو عليك كده مستوى تفكيرك ابتدى يوصل لمستوى تفكيري فين بقى الموقع اللي احنا هنقابلها فيه ما ترد عليا فين؟ رد عليك فين؟ أي... فين الموقع؟ أنا اللي بسألك فين الموقع؟ فعنا هنا بقى اللي قالت لك فين؟ آه آه صح أنا نسيت <تصفيق> فين يا طارق فين الموقع على صلاح بص بس يا سيد هو ااا أكيد حيبقى فيه يفتة كبيرة كده مكتوب عليها حجم الحرير بص معايا كده بص حوالينا؟ أبص ياه إحنا فيهو أنت مش شايف قدامك هي مش قالت لك إنها تتكلم في التليفون أيوة قالت إنها هتتكلم على الساعة 12 طب يعني هي الساعة قلها كم بالوقت؟ قلها حوالي 11 مثلاً 11 ونص مو. وأنت الساعة كم في إيتك؟ يعني أقل شوية 12 لتلت مثلا على فكرة ساعتك مقدمه اثبتها يا صلاح هو حتى معنا ساعة سلسل. اخيرا وصلنا وطت الكاسيت يا عمر ماشي يا حج علي. علي يا علي مرحب يا مرحبا يا استاذ سليمان بقول يا حج علي في واحد جه هنا سال على المهندسه ياسمين وفي ايده شنطة لا مفيش حد جه يسال على المهندسه ياسمين ولا المهندسه ياسمين ذات نفسها جت طب اعمل لي كوبايه شاي سيدي من ايديك الحلوين دول يلا <تصفيق> حاضر سليمان نعم مش مزحنا في الصحه أيوة ايوه يعني ممكن اسوق انسى يا عمر انسى بس انا كده احتمال ازعل وانا احتمال ما اقدرش على زعلك خلاص ام بقى خلينا نسوق اتفضل يا سيدي بس بالراحه وحط ايدك الاتنين على الدريكسيون وهتمشي لحد البرميل اللي هناك وهترجع بضهيط مايشي دي اللي هو مرشدير يعني ماشي ردي بقى يا شاهي الو ازيك يا شاهي أخبارك إيه يا حبيبتي؟ هتكون أخباري ايه لقيت نفسي لوحدي في الفيلا خدت بعدي وروحت المصنع أحسن برضو قعدة البيت مش حلوة للي في سنك نعم اللي في سنك انت يا حبيبي <تصفيق> أنا لسه صغيرة أه أه طبعا, طبعا طبعا يا أحلى شاهي في الدنيا لكن قولي أنت ايه اللي فكرك بيا أنت دايما على بالي يا حبيبتي لا لا لا لا أنا كده ممكن يغم علي أنا مقدرش على الكلام الحلو ده طب أنا بقى بأ... كنت عايز حاجة منك قبل ما يغمي عليكي أيوة كده هت يا حبيبي من الآخر وقل لي عايز إيه الفندق طلع تحفة يا شاهي فندق إيه حازم؟ الفندق اللي بنيته في برج العرب موقس أسبوعين على التسليم تحفة معمرية ملهاش شبيه في الشرق الأوسط طبعا مش المهندس حازم الحريري اللي صممه واو عيدك بشرفي إننا هنعمل الهانيمون بتاعنا فيه <تصفيق> هي حيودوك كوتال لا انا معايا شهادة طبية تثبت ان انا لسه شباب <تصفيق> لما نشوف المهم انا عايز اعمل حفلة كوكتيل بمناسبة تسليم القتال وانتي طبعا اللي هتنظمي الحفلة دي طبا وانا ايه علاقتي بالحاجات دي معقولة يا شاهي ده انت استاذة في تنظيم الحفلات والدفليهات انا عايزك تبقى تجيبيلي بنت من بتوع الفاشن شوز بتوعك دول والموزز الجامدة اللي بتجيبيهم في شغلك الله ده انت باين عليك مركز بقى وانا اللي بقول عليك غلبان الله جري يا شاهي هو انا مش راجل ولا ايه وبعدين ما انت اللي بتوريني صور للمودلز بتوعك عموما انت ما تقلقش انا هعملك حفل كوكتيل ما حصلش الترا مودرن يلا بقى على الله يتمر حيتمر يا حبيبتي حيتمر بس كفاية عليك كده ما نسوكش ولا كمان لا عشان هنزل أشرب شاي مع الحج علي طيب سيب الموتاي داي عشان التكيف ماشي يا سطعم خايفه من كده انت مش بتقولي الموتور اتحرق بصي هي ولعت وطلعت دخان وفي حاجات فرقعت اه انت ما اتحرقت بالظبط كده خلاص بيها بقى ونتصل باي ونش يبقى يجيبها طب قوليلي عملتي ايه في موضوع الشنطة بعد سليمان يروح يجيبها احسن باردو ايوه بس المفروض اكلم المهندس ده اللي انا اصلا مش عارفه اسمه عشان يبقى يدي الشنطة لسليمان طب بصي كلميه عقبال ما انا اروح الم كل حاجتي من واقفلها كويس طيب هنكلم المهندس المهندس شط الشنطه اهي انا رجلي نملت من القعدة خلاص خلاص اسكت اهي الحلوة تكلمي استنى ايه قبل ما ترد لو الست دي بتتصل عشان تعتذر عن الميعاد انا مش هاجي معاك تاني اسكت اسكت بص كلامك عامل ازاي ميعاد ميعاد اسكت خالص <تصفيق> <تصفيق> الو هاي بشمهندس هاي بش <تصفيق> انت بقيت فين انا في الموقع انت فين انا بجد بجد بجد يعني انا مصدقك قولي مش عارف اقول ايه ليه هو الموضوع صعب للدرجات دي قلقتيني اصل فريده صاحب يعني وهي جاية من اسكندرية مطور العربية بتاعتها تحرق وأنا من طبعي بخاف جدا على الناس اللي بحبهم بخاف على فريدة ومامي و... وبابا يعني وكده وللأسف مليش حد بيخاف علي أنت سكت ليه أصلا تأثرت قوي وبهزي في كتافي جامد يا بش مهندسة يا سمين يا بش مهندسة يا كمان بتهزي في كتافي جامد ولا إيه أيوه معلش معلش أنا أنا خدت قرار أنا من النهاردة حخاف عليك مرسي. لا لا ما تكسفيش خذي راحتك اصلا انا دلوقتي في الطريق الصحراوي يعني ياه ده انت بعيد جدا ده هيبقى مشوار صعب من التجمع الخامس للصحراوي انسى يا صلاح بس يا ولد في حاجة ايه باش مهندس؟ لا, لا لا لا ابدا ده ود لابس بيجامة كده مقطعه ومصدر لي فل مش عارف انا فل ايه في الصحرا مش فاهم والله عموما انا مش هتبك معي سليمان السواق موجود في الموقع ومستني حضرتك يعني بعد التليفونات دي كلها وبردو مش هشوفك ازاي بقى مش حضرتك مهندس أوه. وانا كمان مهندسه اه يبقى اكيد هتنق صح برافو عليكي يلا سلام بقى عشان تلحق سليمان اوكي سلام يا يا نسيت يا اخي نسيت اقول لها إن اسمي صلاح يا سلام يعني تفتكر بقى هتفرق معاها اذا كنت اسمك صلاح ولا شوكت ولا اي حاجة اهديتك بومبا وهتسلم الشنطه للي اسمه سليمان ده انت كمان بتصنط على التليفون هات هات الشنطه خليني اشوف الزفت اللي اسمه سليمان ده فين لا بقولك ايه اسمع بقى يا ابو صلاح انا النهارده تعبان ومليش نفس اجري ورا حراميه انت تسيب الشنطه هنا ولما تلاقي الزفت اللي اسمه سليمان ده تجيبه هنا ياخد الشنطه نادرا لما بتفكر صح الشعلة بتاعته حلوة اوي يا حسين لا وتخيلي بقى لو عملت على الشعلة دي كذا بحل وتخيل ليه اعمل لك من عناية شفت فرن البوتاجاز كبير ازاي اعتماد ده ياخد له كده قد تحت ثلاث صوار ايه صنيت مكرة بالبشامل وصنيت كسة بالبشامل وصنيت رقاء بالبشامل كله بالبشامل كل ده هتاكله النهاردة يا حسين <تصفيق> واحنا ورانا ايه يعني كان مال البوتاجاز القديم بتاعنا على قل كنت بلاقي حجة عشان ما عملتش آكل يلا يا اعتمانت حضر الأكل فرصة الوات الصلاح مش موجود وصاحبه الرزل كم تقوم يا حسين إهدى إنت هتفضل قاعد عالكوسي وبالعف البوتاجاز؟ حاضر يا اعتمانت مهم إنت الدراسة تبتدي خليش يخف عني شوية بتقولي حاجة يا اعتمانت؟ لا بكوح وادي موقع المهندس حازم الحريري فين بقى زفت سليمان ده سليمان اكيد العربيه اللي هناك دي تبع المهندس حازم الحريج اه شكلها عربيه جامده تبقى تبعه يا لهوي بس ده مشفر يلا خليني اخلص ايه ده ده العربيه بتتحرك إذا ما يكون مشيت لوحدها انا مش شايف حد بيسوها سليمان يا زفت انت يا سليمان طب يا جاب كده ليه حاسب حاسب يا عم اصلما انت بيقهر ولا حس ايه, إيه, إيه, إيه حاسب حازم صلاح الخير برايت فودافون